قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا فَتَنقَلَ قَ حَتَّى إذا تيا اهل قوريت استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه 111. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا 112. قال هذا فراق بيني وبينك 113. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أم مَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يأخذ كل سفينة غصبا وأما 119. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 110. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 ثُمَّ أَسْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْلُو عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَّا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَسْبَعَ سَبَبًا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 فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالُوا انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي